بسم الله الرحمن الرحيم طاس تلك ايات القران وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويعطون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون ان الذين لا يؤمنون بالاخرة زين ما بهم اعمالهم فهم يعمون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخرتهم الاكثرون وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم اذ قال موسى لاهله ان يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْتُنَّرَا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ لِمَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم والقى عصاك فلما رايها تهتز كانها جان دون ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تقف انني لا يخاف لدي المرسلون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 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ